صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حريفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا, مباركا للعالمين فيه آيات بينا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 الكتاب لما تكفرون بآيات الله.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 ملون يا أيها الذين آمنون إن تطيعوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأم اتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فأولئك ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراق مستقيم الله الحمد لله رب العالمين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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم, لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون, إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن الموت وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَخْتَلَفُوا وَأَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَهَّزَ أَهُمُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تبيض وجود نسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم، أكفرتم, أكفرتم، بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوق بما كنتم تكفرون. ابيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمه الله هم فيها خالدون تلك سُبْحَانَ الَّذِي نَزَّلَهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ الله اللَّهُ يُرِيدُ غُلَّ لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ لِلنَّاسِ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 ما ثقفوا إلا, إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآخر الله ويقتلون ويقتلون الأنبئاء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المكر وينهون عن الم ويسالعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله أليم بالمتقين إن الذين كفروا تغني عنهم أموالهم ولا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 كمثل ريح فيها سرون صابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا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 يحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عضوا عليكم ولنا من الغيظ علمت بغيظكم إن الله عليم الصدور إن تمسككم حسنات تسئهم وإن تصبكم نصبت يفرح بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط الله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 وإذ غدرت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع أليم إذ هم الطائفة أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن أي يمدكم ربكم؟ أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة موزلين، بل لا إله تصبره وتتقوا يا توم فورهم هذا ويا توم فولهم هذا يمدكم ربكم يمدكم ربكم بخمسة من الملائكة مسومين وما جهله الله إلا بشر لكم إلا بشر لكم ولتطمئن قلوبكم ومن ومن نصر إلا من عند الله ومن نصر إلا من عند الله ومن نصر إلا من عند الله الأزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم, أو يكبتهم فينحلبوا خارجهم ليس لك من لم شيء لو يتوب عليهم أو يعذبهم, او يعذبهم فانهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر يشاء يغفر لمن يشاء ذنبني يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين امنوا لا تاكلوا الربا لا تاكلوا الربا